أوي أوي أوي أوي. أوي. أوي أوي أوي. سهل قوي قوي قوي قوي جدا وكله يعتمد على اللي فات طيب اهميته في ايه ما فيش امتحان ما يجيش في اي دي سهل قوي بس بيجي في الامتحانات كتير قوي يعني انت في الشرح ايه ده الكلام ده كله بس بيجي في الامتحان ما فيش امتحان ما فيهوش أي يعني سؤال مضمون الظهور كده طيب قبل ما نتكلم على الحاجات اللي بتاع من Eye Engels نتكلم على البروتكتب ميكانيزمس اشداء ربنا خالق دي العين حاجات تحميها من الايه؟ من Eye Engels ايه الحاجات دي؟ تعال اخدهم بالترتيب من بره اول حاجة بتحمي عينينا طبعا مين؟ ال Eye Led ال Eye Led وكمان الرموش طب ال Eye Led طبيعي لكن الرموش دي, الرموش دي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 التير فلم بروتكتيف ميكانزم طبعا ليه ؟ لان التير فيلم ده فيه مواد اسمها ليشو ظايت بدقة الاي ايه ؟ اي باكتيريا لقد خدنا جوه شوية الكورنيا ذات نفسها فيها حاجة اسمها كورنيا السنسيشم لو لمست الكورنيا ايه الرفلكس اللي يحصل ؟ ععدوه يحصل ايه ؟ ليد كولوجر هتعرف عارس الحكاية دي اسمها ايه ؟ اسمها كورنيا لايه ؟ ريفلكس يبقى الكورنيا ريفلكس او الكورنيا سنسيشم بروتكتيف مي حاجة خدناها قبل كده، كذا الأوربت بيحمي مين طبعا؟ بيحمي العين العين موجودة في جراب عظمي اسمه ايه؟ الأوربت وبهذا الأوربت بيحمي العين من اي ترومة خلاص؟ والأوربت جوه هنا حاجة لطيفة قوي الأوربت الفات الأوربت الفات ده بيشتغل زي المخدة يعني ايه زي المخدة؟ بيمتص اي صدمة حضرتك ما تتخفط على عينيك مين بيمتص الصدمة؟ الأوربت الفات يبقى الاوربيتال فات يعمل حاجه اسمها كوشونويد افكت بيقوم بطرق امتصاص الصدمات خلاص في حاجه تانية شفناها قبل كده لو واحد قفل عينيه قفل التو ايز عيني بتفضل تطلع لفوق فاكرين الحكايه دي اسمها ايه بيلز فينومنا ده برده بروتكشن عشان وانت نايم عينيك تبقى متخبيه فين فوق فلو في اي تروما اتعرضت لها وانت نايم الكورنيا ما يحصلهاش اصابه ها اهميني؟ طيب ما هي البرز فينومنة باكس؟ ديور انجليد كولورجر المفروض الحفوض يحصلها ايه يا جماعة؟ تسمع لفوق الحكاية دي سميناها قبل كده خلناها قبل كده وسميناها ايه؟ بيرز فينومن في بروتكتف ميكانيزم تانية على فجل فتتعرض لدور جامد بيحصل ايه البيوبيت؟ ديوربيت دي ليه؟ عشان انا مش عايز دور جامد يخش العناية لو دخل دور جامد العناية هيعدي من على تعملها يرو يا يا ريهام مش عايز صوت ضرب تمام زي ما سمع شفت هنا البيوبل بروتكتيف ميكانيزم ازاي لو تعرضنا لضوء جامد البيوبل بتدي كويس لما البيوبل بتدي عايز تحمي مين يعني عايز تحمي الريتنا من هذا الضوء الجامد خلاص الريفلكس اللي بقى في تاني بروتكتف ميكانيزم لو لقيت حاجه بتقرب من عينيك بتعمل ايه بتجيب دماغك وقلبك وعينك كلها بعيده عن الحاجه دي حكاية دي اسمها نيك والدرول في ده برده ايه بروتكتيف ميكانيزم يبقى عندنا بروتكتيف ميكانيزمس بتحمي العين من الايه من الاي انجري طب ما هي الاي انجري اللي ممكن تصيب العين بقى واحد خبط بوكس اسمها ايه بلاست دروب ما دخل جوه عين واحد اسمها ايه بيرفوريتيك دروب واحد دخلت جوا عنيه شاطيه والشاصية دي فضلت جوا العين دي اسمها فوريتس بيتروما هناخد كل الكلام ده هنبتدل من البلانتتروما بعدين بتروما وبعدين الفورين بوديتروما طيب واحد عينيه اتعرضت لاشعاع دي اسمه ايه راديات واحد قولي على عينيه ميت نار اسمها ايه كيميكال يبقى عندي خمس حاجات انا اخدها النهاردة هنبتدل من هنبتدل اديني مثالين ولا ثلاثة للبلانت تروما زي ما انا قلت واحد كوت بوكس بوكس بنسميه في او لو واحدة مثلا اللي بيلعبوا تنس الناس اللي هم المطورين دول تعرضت لايه تنس بول في ايه ده ثاني دي برضه التنس بول ايه نوع من انواع البلانت تروما صلي على كده ايه الميكانيزم اوف دمج اول ما تيجي خالص كوب كوب اتتكون تركوب اكشن يعني ايه انت دلوقتي هتتخبط بلانت تروما على الكورني لو القرنية اتعورت ده اسمه كوب اكشن يبقى الكوب اكشن يفسر اللوكل دمج انا اتخبطت على القرنية والقرنية اتعورت ما اسمها ايه كوب اكشن لكن بص ده لا انا اتخبطت على القرنية الاوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف هو اللي اتقطع ده اسمه ايه تاون تر كوب اكشن يعني طب ايه ده السبب حاجه لما تتخبط على القرنية بيبقى في بقى الصدمه بتعمل ويف الويف دي تمشي كده في العين انا صحيح خبطت على الكورنيا لكن ممكن الليل ستتأثر او الفيترس او الريتر او حتى مين لو بتجنير يبقى كوب اكشن يفسر الوكال دامج كاونتا كوب اكشن يفسر الديستانت دامج يعني خبطت على الكورنيا ولكن الدمج حصل بعيد ساهميني يا رشاهميني ده اسم ايه كاونتا كوب اكشن الاول ميكانيزم للدامج تاني ميكانيزم للدامج انتو مصير كومبريشن اند هوريزونتال اكس يعني ايه لو دلوقتي فيه كوره عدى عليها اوتوبيس يحصل ايه للكوره انا ايه من الجنب صح الكوره هيحصلها انتروبيك كومبريشن ويحصلها اكسبانشن منين من الجنب قمت فرقعه نفس الميكانيزم بالعين تتعرض لترو هحصلها وش اهي دي العينه حصلها زي ما شايفين اللي حصل للعينه انتروبيك كومبريشن وهوريدولتا اكسبانشن او ممكن فرقعا من هنا او فرقعا من هنا يعني الميكانيزم دي تفسر دوس نفسر حلوث حاجزنا انفجار في العين. يعني انفجار في العين. واحد خبص خفضة انفتحت. الحجار اسمها? اسمها لها اسم عندنا. انفجار في العين. ايه? ربشر جلوب. خلاص? يبقى انترو بوستيريور كومبريشن وهوروزولتال اكسبانشن. يفسر رقم واحد. ربشر جلوب. رقم اتنين. الحكاية تعمل ايه? انترو بوستيريور كومبريشن وهوروزولتال اكسبانشن. لما العين تتشد كده وتتشد كده ممكن تلاقي الايريس زي ما انا ماسك كده يفصل من مين شايف الايريس فصل من مين دلوقتي؟ من السيلاري بودي اتبعدوا عن بعض يعني السيلاري بودي اتشد كده والايريس اتشد كده وميفصلوا عن بعض وده المرض ده واخده النهاردة لما الايريس يفصل من السيلاري بودي ده مرض بنسميه اييريدو بايريس نورمالي المفروض ده السيلاري بودي وده مين لازق فيه ده الايرس لو التروما فتح للاتنين عن بعض كده زي ما انا لا اسم كده هل ترابط النهاردة ما مهمة قوي اسمه ايريدو دياليسي يبقى على منافده ما هو الايريدو دياليسيز سيباريسي, سيباريسي. سيباريسي. سيباريسي. ما بين ايه وما بين ايه الايريس مين؟ والسداريوز على فكرة الاسم معتن ايريدو يعني ايريس دياليسيز يعني ايه سيباريشي تفاهمني؟ بقى, دي بقى بصوا بقى الموضوع بقى عن ايه هي تعمل البلاست في في هتعمل ايه في اوربت هتعمل إيه اللي هيحصل إيه اللي هيحصل ايه ده الموضوع تعالى نبدت الأول البلاست في هتعمل في في ممكن العين تطلع لقدام حد عارف لما العين تطلع لقدام طبيعي ايه بروكتوس سهل قوي يا ترى لما عنيك تتعرض للتروما ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل نزيف ورا العين حد عارف نزيف ورا العين تسمي ايه؟ ريتروبالبرد هيماتوم اجيل النزيف ده كل ما يزيد كل ما هيعمل ايه في العين؟ دي زؤال اجلان انا اخذك تتاسي ده, ده المورا العين تسميه ايه؟ ريتروبالبرد هيماتوم وفي يحصل حاجة تانية حوالين العين هنا يا جماعة في العظم اللي هنا في حاجه خطوة في الالف والوزن الايه ساينس معروف ان الساينس مليانه ايه ممكن الضروه تكسر الساينس والهير اللي في الساينس يطلع يتجمع ورا العين هنا يا ترى لما قير يتجمع ورا العين بنسميها ايه بيسموها سيرجيكال انفيديما من طب العين يطلع على يخش مثلا مثلا يخش لجوالين جواللد وما انت لما تيجي تحط ايدك على اللد تتلقى اللد بيطاعتق يديك sensation of ماشي؟ طب في دي كنزمة ثالثة دلوقتي التروما ممكن تعمل حاجة ثالثة ايه الحاجة الثالثة؟ وانا العين هنا يا جماعة في حاجة مهمة جدا جدا جدا خدناها في الأوربت اسمها ايه؟ اسمها الكافيرناس ساينس الكافيرناس ساينس دي بيفتح فيها الفلدة اسمه ايه؟ superior of vein طب و اللي تحت ده inferior of vein دي عندي ورا العين ورا العين كاميرنا الصينس بيفتح فيها superior of فين vein ومين وينفيه of فين vein جول كاميرنا كلنا نعرف انه في ارتري جوه كاميرنا الصينس عايزينو؟ صحي ناس شاطره على فكرة ismo internal carotid artery ممكن التروما تفتح الارتري على الكاميرنا الصينس اولا الحكاية اسمها هي مين فتح على مين الكاروتيد فتح على الكافيرنوس ساينس فبنسميها كاروتيد كافيرنوس فيستول هسالكم بقى لو ده حصل يحصل ايه البريشر جوه هذه الكافيرنوس ساينس يزيد لان البليسو دلوقتي هيبقى جاي من مين من الارتره الضغط هنا يزيد ودي مشكلة كبيره ليه لما الضغط يزيد هنا الفينا تريدر ما يعرفش يرجع الفينا تريدر يجي يخش كده يلاقي هنا ايه ضغط عالي يديني يحصل ايه في حجم الفينا تزيد يحصل حاجه اسمها فاريتس يعني حجم الفينز هتتضخم لما الفينز حجمها يتضخم تعمل ايه في العين تزوق العين لقدام يبقى ثلاث حاجات لا العين لقدام يا اما ايه يا اما هي تي اف اي يا اما دم يا اما هواء يا اما الفينز تتضخمت حد عارف الفينز تتضخمت عشان التروما عملت ايه كاروتيد كارنركت يا له بقى ايه البروتوز اللي هيحصل مع الكاروتيد كان بينا فيستو له ميزه كده بالتيبنج <سؤال> يعني تلاقي العيان اني طالع قدام وعمال تعمل كده عماله بالس بيتموها ايه تالسيفتنج <سؤال> <سؤال> بروتوز <سؤال> <سؤال> ليه مع كل هارت بيت مع كل دقه قلب بتتقطع يحصل ايه حجم الفارس مع كل دقه قلب تلاقي الفارس بيعمل كده ام العيتله بتعمل كده فاهم مع كل هارت بيت حجم الفارس بيزيد والبروتوز الجديد يزيد. مع التسطول يزيد ومع التسطول يرجع مع التسطول العين تطلع ومع التسطول العين ترجع تليه العين بتطلع وسترجع بيسميه ايه؟ Pulsating Proctosis خلاص؟ اذا نحن انتفقنا على حاجة ان الترومة هتعمل Proctosis ينفع العكس ينفع الترومة تعمل Enothalmus ينفع ايه الميكانيزة بقى؟ لو بني ادم اتعرض لترومة ممكن يحصل ايه؟ ممكن الترومة تزود البريشر جوه الاوربيت, يعني الترومة اللي هتيجي من هنا هتزود البرشير جوال الاوربيت وممكن الحتة دي العظم دي بايت يحصل فراكشر في الاوربيتال فلور وم لو العضلة دي تكسرت ممكن العين بتتزرق هنا تخش ريدي العين والايه والماسس والاوربيتال فايت. هيخش فيه العين والماسس والاوربيتال فايت هيخش فيه. مين اللي تحتنا هنا؟ اعم المجهزة صح المرض على بعضه اسمه Blow Out Fracture ايجيل ايه الميكانيزم of Blow Out Fracture التلوم هتعمل ايه في البرشور جوى الاربطل هيزيد وممكن يحصل فراكشور في الاربطل فلور لما يحصل فراكشور في الاربطل في هيحصل Escape of ايه؟ Escape of Muscle ان الاربطل باقي هيخشه فين في باكزينري صحيح طبعا العين لما تتحشر هنا هتبقى ايه هتطلع لبرا ولا تخش الجوه هتخش الجوه هيحصل ثانيًا، العين دا يارا في حركة نيم فوق والأسفل. المفصل محوشة هنا. الأنتيج تحرك لفوق تلاقي المفصل محوشة. تيم تحرك لتحت تلاقي, تلاقي المفصل محوشة. يبقى في limitation of movement especially فين وفين. Up and down. في limitation of movement especially up and down. كمان في النerve هنا دايما بيتقطع. النerve اللي معدي من تحتنا من هنا. The infraorbital nerve. حد عارف الinfraorbital nerve. متسألون عن الإحساس. بتاع أني ليد، الأبر ليد ولا اللور ليد، اللور ليد. هنلاقيه عند دخل الجو، وعند دخل الجو هتحركش في فوق وتحركش في تحت وتلاقي إحساس هنا لوس. الحاجة اللي بعد كده هنلاقي لوس of sensation. فأني ليد في اللور ليد. حاجة أنا شفت مكتوبة عن ولا شو مكتوب؟ العيال ده ممكن يموت. إل الميكانيزم؟ ممكن البلاو آف تتحركش يعمل بس تخيلوا تقبضون على عينك وتموت. ايه بكده؟ يحصل استرتش على الايه؟ على المصل. المصل دي يا جماعه، المصل، النيرف تاب لايف بتاعها متوصل في المخ مع البيكس. يعني ممكن لو انا عملت ستيموليشن للمصل، شديت المصل يحصل ستيموليشن في الفيج. الفيجا سي يعمل ايه القلب؟ برادي كارديا برادي كارديا لحد اللي ياخد هارت بلوك والعيان يموت. الحكاية دي اسمها ايه بقى؟ اسمها اوكلو كاردياك ريفلكس اوكلو كارديياك ريفلكس الاوكلو كارديياك ريفلكس دي هتقابلنا في المنهج في حتتين اول حته قلناها النهارده في في بلو اوفركشن في عيان تاني ممكن يحصل له اوكلو كارديياك ريفلكس ويبوت ايه بقى اكيد على العيانين اللي كنا بنعمل لهم عمليات الاسكوت كنا بنشتغل على الايه على العضل يعني في عمليات الاسكوت بعد نشد العضلات كده وتشد العضلات كده كن ممكن يحصل ايه برده في عمليات الاسكوت ديورينج سكونس سيرجري ممكن يحصل ايه باردو اوكلوك كاردياك الفلكس لو انت جبت سنته هي لازم يتقالك يقولك ازاي تبنعه نيدياتروبي ناشي نيدياتروبي ده شوان تاني اي استريتش على المسلس بيشغل الفيكس الفيكس رو موقع في القلب يروح عادي يموت الحاجة دي اسمها يواف اوكلوك كاردياك الفلكس تختل هنا بلو اوت فراكشن بتحصل فين في السكويت في اوبريشن ماشي يا جماعه ده ايه الصوره دي بتقول ايه في اللي انا قلته عيان اتعرض لايه تينس بولو كويس حصل ايه في الاوربيتال <سؤال> فلور فراكشن مين اللي ينزل هنا في المجرده دي طيب الاوربيتال فات والايه والمريض يبقى دي بتشرح الايه البلو اوت فراكشن خلاص بلو اوت فراكشن اول حاجة بسيطة لحد العيان ممكن ايه يعني ممكن يموت البلو أوت بيحصل حاجتين في العين العين دي تخشي لجوه بتسميها ايه انو في صالح ما سوف تنزل لتحت يسموها هايبو في صالح لو انت خدت خط, خط, خط من البيوبل دي البيوبل التانية هتلاقي العين دي ايه في نفس اللبن هتلاقي الناسة تحت شوية مش كده يبقى العين اللي فيها بلو اوت فراكش بيبقى فيها انو في صالح عند ايه كمان عند هايبو في صالح ماشي اذن يا جماعة التروما التروما ممكن تعمل ايه ورقطوظ ممكن تعمل ايه ايه نفهم بس تعمل حاجتين عن بعض خلاص انا هنسيكم بقى انتم ده ايه اسباب النزيف وراء العين مش ان سبب بقت وراء العين النزيف وراء العين النزيف ورا العين بيسبب ايه ريترو بالبر هيموراج خلاص واهم حاجه النزيف برضه هيموريد لو زاد لو زاد هيضغط على مين هيضغط على الاوبتيك نيرف يعمل اوبتيك نيرف نير النزيف لو زاد هيضغط على العين يحصل ايه بريشر جوه العين يزيد يعني يحصل جلوكو خلاص يبقى دي اكتر حاجه ان النذيف ورا العين يضغط على ايه او يضغط على ايه يضغط على الاوبتيك نيرف يعمل اوبتيك اتروفي يضغط على العين يحصل جلوكو خلاص بقيت الكلام انت تعرف تقرأ ماشي يا جماعة يبقى سؤال انت واحد يبقى عاد ريترو بالفا ريترو بالفا يبقى نعمله ايرجنت انفثير لا لا لازم غش افضي النزيف ده لو دغ... لو لو النذيف ضغط على ايه او ضغط على ايه ضغط على الاوبتيك نيرف او ضغط على الايه ضغط على العين ماشي كده خلصنا الاوربي يا ترى بقى لو اللد اتعرض لمنطقه روما هيحصل فيه ايه انا عايز منكم تجيب لي حاجه ايه اسود كده صح لما النت حواليه اسود بنسميها ليد اكييموت او بيسموها نزيف تحت, ال... تحت الجسم او تحت ال... تحت الاسكين ال... صاقدينيا هيماتوما او بيسموها بلاك اي عاوزكم مش انتوا بواحد بتخبط في البرايه باك ماشي في البيت تسكت حاجه دي لاقي في يومين ثلاثه كده حوالين عينك اسود اظن ان كلكم تعرضتوا للموضوع ده لو في حد من البيت تعرض للموضوع ده تعالى الدكتور الزيباه يقول له في اول وعشرين ساعه هنعمل الكبادات ميه ساعه ليه عايز الضغط نفسه تتقفل عشان النزيف ما ايه ما يزيدش وبعد ما يكوت وعشرين ساعه نقلب الكبادات ومايه ساعه كبادات ومايه سخن ليه عايز البلاط نفسه يتوسع ليه عشان النزيف يحصل ايه عبدو رفش شفتوا بقى؟ في اول رهو عشرين ساعة كمادات مية ساعة بعد رهو عشرين ساعة كمادات مية سخطة ماشي يا جماعة؟ اذا الليد والحد عارف بقى الكومبليكيشن رقم اثنين الليد لو دخل فيه هواء بنسميه ايه؟ سيرجيكا الانفزيك او من الليسنسيشن او في ايه بالليد؟ بخط ايدك على الليد تلاقي الليد بيطاقطة بنسميها ايه؟ كل طبعا رقم ثلاثة سهلة اول او السيرف نيرف اتقطع اللي هو بي سبلاي الليفيتر يحصل ايه كم كومبليكيشن رقم 2 على ذكر التوز مش لازم الليفيتر تتقطع ومش لازم السيرف نيرف يتقطع ممكن الترومة تروح عامله لذيذ في الاوبر ليد والاوبر ليد واداه ايه بيزيد لو وادلي الاوبر ليد زاد ينزل اللي تحت بالجرامتي بيسموها ايه دي بقى ميكانيكال تونس <-tour> -dus> عايز اقول لك ان التوز ممكن يبقى ميكانيكال وممكن يبقى ايه باراليتك باراليتك لو البصل اتقطعت او النيرف ميكانيكال لو في ايديمة او في همرش عمل ايه في وزن الليد؟ زود وزن الليد نعم ايوه حتى يتسأل اوكي فوق التروما تقطع الليد يحصل وند في الليد وعلى فكرة الوند لو فرتيكال غير لو في هورزونت. يفرق ايوه يفرق بصوا دايما لو الجرح في الليد هوريزونتل بيحصلش حاجة بيلحم بسكارة بعيدة ما يلوص لحم كده ما فيه اي حاجة باينة وما فيش فايبروز ومش حاجة لكن لو الجرح كده هاريزونتال بيلحم بسيفير فايبروز طب وانت متدايق من الفايبروزز في المنطقة دي ليه يلا الله اتألف مع بعض لو حصل فايبروزز هنا في الليد هيحصل ايه الفايبروزز لما يكون تراك يشد الليد بتاحت اسمها ايه دي اسمها فيكاتريشان اكتروميون صح كده ممكن الفايبروزز ما يخليش الليد يعرف يقفل ايه لابل ما يعرفش يسموها ايه لاجوف ممكن الفايبروزز لما يشد لله تلتح الدموع يا صلىها ايه تتحوش هنا وبعدين تقع يسال الله ايه يعني بفرد يبقى انا خايف من الفايبروز عشان هيعمل لي ثلاثة كومبليكيشن اكتروبيوت ولاجوف تالمس وايه بفرد فض ليه لو انت دكتور جراح دكتور نيس دكتور استقبال وجالك واحد متعمر في الجسم ما تخيطوش ليه؟ احنا خايله قالك نقا... نقا... نقا... نقا... اي تعوييره في الجفن مش بنخيطه بنقا... خلاص بنخيط نقا... الاول كنت بتايبر كونكت تايب ترتس في مصل ماتل فوطا سكت سكت لو انت دكتور جراح او دكتور اي حاجه هتروح تخيطهم كلهم غرزه واحده كده الجفن باظ خلاص دي ما من... دي مش صعب الامتحان انا بقوله ده مش صعب الامتحان اللي انا بقوله ليه عشان انت هتبقى دكاتره بليز لما تيجي تخيط الجفن ما تخيطوش انت ليه لان احنا هنخيطه ازاي هنخيطه ايه لو انت اخدت كله المشي واحدة كده المشي لا ماشي المشي لا كله المشي كده تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي ايه تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي ماشي؟ تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب المشي لا تجيب ماشي حجل قريب؟ جيفني ما تخلطوش إذن خليكم بكرين الكلام ده مني الله يخليكم ماشي؟ كده خلصنا الجيفني الكونجاك طيبة يحصل لها إيه؟ لو الكونجاك طيبة اتعرضت لتروما ممكن الكونجاك طيبة تتفتح يعني بصوا كده بص بص واحد الكونجاك طيبة تفتح ناي؟ ايه؟ تفتح ناي؟ لو الجرح بتاع الكونجاك طيبة أكتر من 1 سنطي نخيطه أقل من 1 سنطي نخيط تنحي لوحدها ابدا لغايه الكونتايبر لو حجمه اكتر من 1 طبعا الصدمه ممكن تعمل حاجة تانية في الكونتايبر تلاقي نزيف هنا نزيف في الكونتايبر ايه بقى بنسميه ساب الكونتايبر الهيبوروت وهنا وقفه ليه بقى احتمال النزيف يبقى فعلا جاي من الكونتايبر يعني الكونتايبر غلط بس اللي مرقع فحصل هنا هنا نزيف دي حاجة ما خالص يوم. النزيف خارج العين النزيف ان شاء الله ابزر في احتمال وضعيه بقى يكون العال مش هتخبط اتخبط فالنزيف جاي من المخ يعني نزيف المخ والنزيف ده قاعد يزيد يزيد يزيد يزيد دول نزيف اللي هنا على اوتجنيرو وطلع لقدام طلع لحد الكونجكتايفه فانت لما تبص من هنا هتشوف بدايه النزيف لكن النزيف ده اصله ايه كسبرين <تصفيق> يبقى احتمال النزيف اللي انت شايفه ده يبقى جاي من اي تروما اقوله جاي من ايه من هدم تروما طبعاً ده خطر جداً نهد يعني في نزيف في المخ يعني ممكن عيني يحتاج عملية في المغر يعني في فرق ايه؟ فرق رهيب ازاي نفرق بينهم بقى نأ بك اضرب عليه ده فرق نقولي الحاجات دي كلها ماشا الله يبقى ازاي نفرق ببين النذيف اللي سابه او كلاكترومة والنذيف اللي سابه هيد ترومة توقع لو النذيف في العين اول ما تقوص يطلع النزيف في ساعة لكن النزيف على ما يجي من المخ على العين ياخد قد يهيه وقت قد قول فرق يبقى مين في الاثنين بيحصل مميديد ومين بيحصل متأخر ديليل مين بيحصل ديليل اللي سأله ايه هيد اقتروم قد قول فرق تسأله العيان النزيف سأله ساحة الخفة لكن النزيف ده لقى يا دكتورا الصبح بالليل لقيت النزيف اه يبقى نزيف كان في المخ وقاعد ايه وقاعد يزيد تاني حاجة سهلة اول شوف مين في اللبنين الكونشورت استيت اف طاق عمين في اللبنان يبقى مدرور او مغم عليه بتاع الايه الهد زي ما انت قلت يقولك لو النزيف جاي من المخ يعني قعد يومين ثلاثة اربعة عشرين ساعة في المخ النزيف على ما يطلع لقدام يكون بقى لونه ازرق او بقى لونه اسويت شوية يعني بالنسبة لللون هنا النزيف هتلاقيه غامق هنا النزيف هتلاقيه فاتح على اللون يبقى النزيف لو جاي من المخ هيبقى ايه هيبقى غابة شوية ليه لأنه مفردن شوية بوالسكول رتيند انفايد زا سكول يهمني قوي قوي الشكل النذيف ده هيبقى المثلث والنذيف ده هيبقى المثلث ايه فريق من المثلثين هنا البيض هنا الايبكس تورد زا كوردي من البيض والايبكس اهم حاجة يا جماعة هنا بقيت النذيف ده فين؟ يعني وصل العين كده جايلك كده اهو اهو وعنده شهاد نذيف هنا كده عامل كده النذيف فين بقيت النذيف فين البستيرون للميت لها النذيف جوه انا مش شايفه يبقى في مين في الاثنين؟ I can not see the posterior limit of the hammer في عمين لكن هنا I can see the posterior limit of the hammer يعني لو مصيت كده لقيت النذيف اول هو واخره هو يبقى اتطمن تفهمين يا يبقى لو انا ما عرفتش اشوف اخر النذيف يبقى اتخطط يبقى النذيف تحت ماني يبقى اخره فين في المخ. را يميني قوي قوي السايد دايما النزيف اللي جاي من الاي بيبقى على الناحيه التيمبورال هنا يعني النود هنا لان هنا ليه لا ده ما بيجيش اتخبط من هنا اتخبط على عيننا من الناحيه التيمبورال ليه ليه ما مين بيحمينا نود يعني دايما التروما تيجي من الناحيه ومن والنزيف دايما يبقى ايه تيمبورال لكن هنا النزيف على فكره مرسوم برده غلط دايما النزيف ده مش تيمبورال يبقى داول ليه صح؟ بالجراميتي يبقى النزيل ده تيمبرال والنزيل الثاني تحت ليه ده تيمبرال؟ عشان اتبقى إليكشنه ترو. تروقه ليه ده تحت؟ عشان الايه؟ الجراميتي هتقال سؤال الآخر سؤال بقى مين في الاثنين؟ معابه روبتوزيس مين اللي جاي من وراه واحتمالي يزوء العين؟ الهيترو يبقى اللي معابه روبتوزيس يبقى اللي, اللي سابه ايه؟ هيترو اهم حاجتين الكونشانستيت والبروبتوزيس وهنا عنده نظيف وعنيه طالعه على البرغة وهنا عنده نذيف في عنيه ومجمع عليه يبقى تده ايه هد تروك اوكي كده خلقه مين كونتراك تايمة يطلب الكورنيا يحصل فيها ايه الكورنيا لما تتعرض لتروك يصبح فيها حاجة بسيطة يعني أصف حاجة بسيطة وممكن يحصل حاجة كبيرة ايه الحاجة الكبيرة دي ممكن الكورنيا تتقطع تتفتح حد عارف بقى لما الكورنيا تتف او السكليره تتفتح بيسموها ايه لو القرنيه اتفتحت كده القرنيه يعني إيه جلوب طب الرابشر جلوب كومون في القرنيه ولا كومون هنا في السكليره اتوقع ليه كده لان القرنيه اقوى من السكليره يعني لما تتعرض لتروما مين مش مين السكليره مش القرنيه خلاص يبقى جلوب اوف ذا كورنيا اسس لسكوند لس سكريب انت هتسكريا تتفتح لو انت عامل فيها عمليه كده بخليها يعني سبق... بخلي... لو انت عامل فيها عملية من زمان ضعيفة. يعني واحد عمل عملية ليزك. واحد عمل عمل ترقيع في القرنيه ده سهل يحصل له ايه بقى رفض في الايه يبقى الاثاث ان القرنيه قويه الا لو انا عامل فيها ايه عمليه ايه او عمليه ايه عمليه كليزك او عمليه كيراتوبلا تعالك العياده ازاي؟ يقولك الاول شوف القرنيه فتحه احتمال الاقي معايا ده او او ما الاقهوش ايه ده؟ ايده ايه؟ برولابت لو الايد برولابت طالع الجرح يعني اعمل ايه؟ عندي حلين يا اما نرجعه فيها ايه؟ ريبوزيشن يا اما اقصه بقى ايه؟ اقصه اسمها ايه؟ اكزيشن يا اما ريبوزيشن يا اما اكزيشن وبعدين اخيط الايه؟ اخيط الجرح خلاص؟ يبقى يا اما ريبوزيشن يا اما اكزيشن وبعدين اخيط الجرح. ماشي? واهم بقى من خياط الجرح. اهم كلمة. اهم كلمة. مش مكتوب. مش مكتوبة لينها. ما وكتوب حتة تانية. فلو افضل. دلوقتي اعمل الحاجة. اخيطنا العين المفتوح. احتمال بعد اسبوع. بعد, بعد اثنين. بعد ثلاثة. بعد شهر. بعد سنة. العين التانية. تانية. التي لو تتعرض للتروما يحصل فيها امتناميشن. تخيلوا? المرض ده نرجو النهاردة. اسمه التهاب العين التعاطفية sympathetic <متحدث> opstomat يعني العين ده اتعاطفت مع العين الثانية ايه الميكانيزم هقول النهاردة النهارده ولكن دايما بعد ما اخيط دي وتبقى ده الفول لازم فولو اب شايف ان العين الثانية يبتدي يحصل فيها لازم الحقه sympathetic <متحدث> opstomat <متحدث> يبقى اهم من العلاج الايه <متحدث> الطفال يبقى اول كومبليكيشن القرنيه حصل فيها قرح ثاني كومبريكيشن فتحت قرنه لما تتفتح بنسميها ايه بيسموها رابشر قلوا تال احتمال تروما تعمل الاتي احتمال تروما تعمل مزيج في الانتير شامبر نزيف في الانتير شامبر بيسموه هايتيمو يقول لك لو الضغط عالي بقى احتمال الضغط العالي يزق الدم ده ويدخله يدخله جوه الكوردي يحصل حاجة اسمها بلاد ستيننج اوف ذا كوردي سؤال شكله وسؤال اكسكيوز قال كل حاجة يا ترى لو واحد عنده هايتيمو بس يعني دم هنا بس يحصله بلات ستينج أو بالكورني لا في هاي فيتي لازم الضغط يكون ايه؟ عادي يعني اللي لوحدها ما تعملش بلات ستينج أو بالكورني لازم هاي مع ضغط عادي لازم هاي مع ضغط عادي لازم هاي مع ضغط ليه الموضوع دا خطر بقى لان الكورني أفض لو في دم ما دخل جو الكورني ياخد أذية ما يطلع على ما يحصله أبزون مش أتخيلوك يخلو سنتين يعني أنا يفضل سنتين أنا مش شايف فيها في الأول النزيم بيبقى أحمر وبعدين يبقى بولني وبعدين لونه يبتدي يخفل يخفل حد ما يختفي طب لما النزيم بيجا يختفي يختفي, يختفي من, من, من من إيه لفين من البريفي ناحية السنتر من البريفي ناحية السد البريفي ناحية السد يعني يبطل شوية حاكمه إيه دي يقلت حد ما يخفل حد ما يختفي يعني آخر حتة هيحصلها أبزورك هي الإيه الـ central وده حاجة سيئة ليه؟ يعني طول السنة دي أنا مش إيه؟ أنا مش شايف فهمتني؟ عشان كده ايه العلاج أنا عندي مشكلتين مشكله مشكلت الهيفيمه ومشكله الجلوكوما بادئ علاج الهيفيمه لسه في قاموس وادي علاج الجلوكوما خدناه يبقى انا علاج المشكلتين مشكله الهيفيمه ومشكلة جلوكوما استنى قد ايه طويل هنا بقى في سؤال شاب لو طفل تاخر طفل عنده نقص تيمينج اوف ذا كوريا استنى سنتين ان شاء الله يحصل ايه العين دي لو استنيت كده عشان سنتين امبلوبيا يعني برين نيجليجكت يبقى لو طفل من الاول كده اعمل له إيه؟ شيل القرانيه اللي فيها دم احط قرانيه جديدة يعني نعمله ايه طقم من الاول بي كي بي اللي هي بي كي بي بنتروتيك كراته نقط مش استنى ايه سنتين خلاص فهمتوا البلازتينج اوف ذا كورني سوال ايه البلازتينج اوف ذا يحصل عشان يعمل البلازتينج اوف ذا كورني هي في بقى ايه نقص هي فيها ما غرقوق بيحصل من فين لفين من البريف للسنتر بياخد سنتين لو ضلم استنى سنتين بقى نعمل من الاول ايه penetrating kratubus خلاص موك يحصل ايه موك يساعد بقى في عيانين دي الكورنيا دي الكورنيا وده الإبسيديا مصر الإبسيديا ممسك في الكورنيا كده بحاجة اسمها دسموزوم دسموزوم تمسك الإبسيديا في الكورنيا في عيانين الدسموزومز دي سيبقى العيصة ولو الإبسيديا ترو لمنبالتروم احصله ايه؟ يقع ولكن مش ان تكون لديك ان بس لديك على تكون لديك ان تكون كل ان مين هيقع ان تكون المرض ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ضعيف تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك السكليرا هيحصل فيها ايه نتيجه التروق لو السكليرا اتفتحت شرحناها بقى لو السكليرا اتفتحت لو ايه برده رابشر كلوب هيسالك بقى سؤال مين الكورنيا ولا السكليرا هل طيب يا ترى اكتر حته بتتنفتح فيها السكليرا ايه دائما بتتروق قلنا دائما.. بتتروق تيجي من الناحيه الايه التيمبوس صح اللي في ميديا اللي نوعي تروبلي والتروبلي دي عامله بحت الايدين حاجه شرط قوم لو عينينا اتخبطت كده ممكن العين تتخبط اجي في التروبلي انت تفتح هنا تيجي داون اند اوت والاوبننج تحصل فين اه اند ام فاهمني ده الموست كومون تايب اكتر حاجه انت تعرفش العلوم ابد ايه ليه عشان التروبه تبقى داون اند اوت When the eye is traumatized بالشكل ده the eye will be pushed against agenes اللي هيفتح العين هنا trochia <تصفيق> ده most common site اللي هو orb and awl كده كمان لا في الحتت اللي ماسك فيها اللي ماسك فيها دايما الحتة اللي ماسك فيها الباصد بتبقى حتت ضعيفه يبقى 10 مكانين تتفتح ليهم العين orb and رقم الاثنين في الحزة اللي مسجد فيها لإيه؟ المصل اوكي؟ انا هسيرك انت بقى تقلّف الكلينيكا اللي بيكشر واحدة لين فتحت طبق على النظر يبقى إيه؟ قليل لو كونترك طيفة تبقى حمرة تشامبر تبقى أول فورمت ولا فلات واحدة لين فتحت تبقى الأنتيو تشامبر فلات وممكن مين يطلع بره رقم أربعة اليوب يلتشوا الأيرس ممكن يطلع إيه؟ يطلع بره واللز ممكن التر ممكن يحصل ايه في البترا فيترا سيمو ممكن البترا يحصل لها ايه النتال ديتكشن فاهم ولما العين تتفتح انت غير ضغط العين يقل وممكن لما العين تتفتح مين يخش انفيكشن ومين يطلع اليوفيا تيشو اللي هو مين الايلس وممكن يحصل ايه في الباسيك اوصل الكلام صح يبقى اقول لك خطفتك الكلينيكال بيكشر والايه والكومبليكيشن وحاجه انت بقى كوبني ولا ايه؟ هو مصور ولا ايه؟ فتحت مش تعرفوا تقلفوها؟ نقلب نقلب اوكي ما انا قلت يا جماعه كل الكلام كلام نظري يعني واحد عين فتحت ضغط العين واصل ممكن احط قبل فيترا نتيجه الترومف فيترا هي ور ممكن احط قبل ريتنا اسنا ديتاكشن العين اتفتحت ممكن مين يخش ما ممكن مين يطلع اليوفييا تيج اللي هو الايرس كده يعني اوكي ماشي حالك انت عاكل الاستقبال لقيت واحد عينه مفتوحه تعمل ايه؟ اول حاجه اول حاجه ايه؟ اول حاجة نصوت صح؟ لا اول في حاجة تانية. اول حاجة ايه قبل ما تصوتوا وهيعني مفتوحة تجيب حتة افنة وتقف الليل دي اول حاجة عشان مين ما يخصش باول حاجة وعشان ما يحصلش وعشان ما يحفوضش وعشان ما يحفوضش وعشان ما يحفوضش حلو كده؟ وقبل ما نخيط عليه لازم اتطمن اني مفيش جوه إيه لو قفلت على الفورين بودي من عيني وفقا ما تكف بس إن ما فيش جوه فورين بودي أعمل X-ray ده قابل العلاج X-ray عشان أنطمن إن ما فيش جوه العين فورين بودي وبعدين إيه إيه إبقى وعين بقى إنت كده إنت عاف وتبعته الدكتور الرابط الدكتور الرابط هيفتح إليه هيفتح الغطاء اللي إنت حطيته ويتفرج إيه فل حد. اللي لها العين متقطعها هتشيلها. العين اللي كمان ياوه الحل ليس ما هوملس يعني ايه هوملس؟ ليش فيها أبدا الفيزن فيها نو بيقل يعني مش شايف حاجة خالص ايه الحل؟ لايه اللي بتشيلها وهذا ليه لو نسيبها لما نشيلها؟, لما نشيلها لما نشيلها أضمن ان العين التانية ما أحصلتش بيها سمباسيبك افتالماد اه يبقى هنشيلها توقفضل ايه سمباسيبك افتالماد اصرد لقيت العين مفتوحة فتحة وسيطة ولكن ولا هو الامر آي يعني فيها أمل هو الامر أنا قلت لو لقيت العين الامر هو الامر ولقيت؟ الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر ونعمل الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو العين هو الامر هو الامر يتعمل له يعني تعمل له اتفجر. شو في تعمل له ايه؟ تخيطه واهم حاجة اهم حاجة مكسبة هنا ايه نعمل ايه في الاثر اي اهم حاجة فلو اب تو اكسي كلود وات بساتك يعني يا ريهاب ريهاب الانتير تشامل صلحناه كلها في الليس يعني الليسة تتلقي تصدلك سيش او تتحردك او يحصل لات اه بسرينج أنا متأ... شرح انا وده لما اقول شرحتها او اشرحتها اه اشرحتها شرحوها بس راجعها بنراجع احنا زي المجموعه اللي في المجموعه في الازهر برجع بعد ما اخلصوا اللي هو القصص احنا بنعملهم مراجعه ويعني احنا هنجي نراجع لا طيب لما خلصنا هيوصلوا لا احنا كنا بنعمل ايه بنراجع ممكن تيجي تذاكروا لو وصل بصراح الحمد لله خلصت دلوقتي مثلا احنا شجعان ايه الجروكومة هناك الجروكومة بقى يعني اكل مراجعة زي يقول انه ما ليلي اهل يعني يعني انا ايه؟ نقطع له فضيء واه مطعوله اه مطعوله حد يسرق المبايل ولا ايه؟ حد يريدنا عم المبايل بتاعه؟ هيصل ايه في الانتويت شامبر ها؟ يلا يا جماعة باعبالغة؟ هي موضوع اتنا بتشفد والمتاعي تلع صورت دي بالدين اصدرت في الدقر انا اي بتاع من ده لازم بص الحاجة دي بتغيز ما عاد يعني يا جماعه يعني ايه بيغيز زي جميلة زي بتاخد اخر شوية اللي هم بي هيحصل ايه بل تشامبر يلا بصوا بق روما <ترونة> هتعمل نزيف لازم كده نزيف في الانج دي تشامبر نزيف في الانج دي تشامبر بنسميه ايه بنسميه هيباتوجويد يا طال النزيف ده هيجي منين هيجي من ايرس هيجي من اللي جنبه طيب بقى يبقى اللايفيما ايه السورس اوف اللايفيما يا من الايرس يا من يا من السيلر يوت خلاص ايه مشكله اللايفيما ان النزيف ده رقم واحد هيجي للايه الانج يبقى هيقل الجلوكوز مش عايز الصورس. ليه لا دي واحنا منها لان الدم ده هيفرغ الاجر يا من هيخش جوه مين جوه الكوري يفضل جوه الكوري قد ايه ثواني بلاد ستينج اوف ذا النزيف ده هي على الايريس يعمل ايرايتيس ووك بعد النزيف ما يكتش تبص لا الجرح اتفتح تاني استراحه كل شوية نزيف تاني يفضل حاجة اسمها ريب ليد كوموت جدا مع الهايفين فعم بيتخفوا فجاه فلق وهيشمر رجس نرجع نعالجه من الايه من الأول فمني العلاقة بقى أهم حاجة عني النهاردة أهم حاجة تريتمنت أو فيفي سألت شافوا مشهور أهو؟ سألكو سؤال لا إيه وإزاي عينها يتخلص من هاي الفيما؟ النجيبة هتخرج بره العين عن طريق حاجة من الاثنين نديه ليش؟ يخرج عن طريق أقل يخرج عن طريق حفرة اللي في العين حد عارف الحفرة اللي في دي اسمها إيه؟ عين كريبس عشان كده هسألكو سؤال تتمرن على طالع هاي يفضل نعم والله يفضل عم تقعد عيفيك نايم لو العيان نايم عينيها دبقى بصل فيه هتا عظموني يا عمار ايه هتاكلي هترط حد النهاردة بجال انا مطلطش حد دي نهاردة السبادي خلص ودي بش من عوايد يعني ماشي؟ البقابي اتبقى احنا جان في الاخر والسيارة عارف؟ دلوقتي واحد عنده نزيف هيده اهو العين ده لما ينام عينيها دبقى بصل فيه الوضع ده قطر ليه؟ لان ممكن النزيف ده يجي هنا اهو يحصل لكم كواجوليشن ويقفل الايه؟ البيوبل لكن طول ما العيان واقف هني واصل قدامه حلو ان انا ابص لقدام النزيف اللي تحت كده وميرجع من الانجل ويطلع من الايبس طب انا مش معقوله لا هقول للعيان تقدر اربع ايام تفضل واقف كده مش معقوله اقوله العيان ما تيجي تنام ما تنامش قوي يعني ايه تنام 45 درجه اخري تيجي تنام على الاخر لا ده غلط تفهمني مشو... انا نفسي اساسا ما ي... حتى انه ما ديوشوا عجباني النفسي يفضل ايه يفضل واقف كده لأنا هقعده في السرير بزاوية 45 درجة هذا الـPosition اسمه semi sitting position او اسمه Fowler's Position طيب هقعد في السرير دكتور وبعدين واقفل لك عنيك الاثنين يا دكتور دعنيا اليمين بس ايش هاد لا اقفل الاثنين ليه انا مش عايزك تتحرك لما عنيك الاثنين يتقفلوا انت مش هتشوف حاجة فمش هتحرك من هتت لو انت مش عايز العين تتحرك من السرير ليه؟ كل ما يتحرك تلاقي النزيف اللي تجمع تحت يطلع تاني ينتشر تاني في الاي سي انا عايز النزيف ينزل تحت كده اهو عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى مظبوط واهم حاجة اهم حاجة بقى انت هتفضل في السرير اربع ايام كل يوم لازم اجي اقيس لك ضغط العين لان احتمال النزيف ده يسد الايه؟ الاكل وضغط العين يزيد كويس ليه النقطه دي مهمة؟ لو لقيت ضغط العين ما بيقلش اعمل ايه؟ يعني بدي له علاج وضغط العين ما بيقلش ولا لازم اخش بقى اعمل سيرجي اخش بقالات أضط... انضف النزيف يبقى مهم جدا ان انا اتابع اتابع الايه ضغط العين ايه الميديكال احتمال النزيف يعمل ايه التفهان في الاي رايت يبقى ندي علاج الاي احتمال النزيف يعمل جلوكوما يبقى ندي علاج الجلوكوما طب النزيف ما يزيدش نعمل ايه ندي ايه فيتامين ايه فيتامين سي امتى بقى امتى نلجا لسيرجي ولو لجأنا السيرجي نعمل ايه اول انتا نلجأ للسيرجي لو مين ليقلش ضبط العين قد اول نقطة تاني نقطة لو النزيف بدأ يحصله كلوتي يعني النزيف بدأ ينشف ان شاء الله عمره ما يحصله ايه ابزرش يبقى داسة اخش اشيله اتخش اشيله ازاي فاكرين الالة اللي بننظف بيها الكاتركت اسمها ايه الرجي... فاكرين الالة كده انا بنخش من هنا بقى الالة كده هو بننظف اسمها irrigation اصبغي ليش اخش اشيل بيها النزيف بشيل النذيف بنفس الاله اللي كنت بشيل بيها الكاتراك اللي اسمها ايه ما اسمها بعرفش ما اي اي الريجيشن اسبايريشن لو او لها اسم تاني دبل واي كانيولا دبل واي كانيولا خلاص كده طب تدي سؤال شوفي تدي ميروتكس ولا مدريكس ولا ده ولا ده من نوع الميروتكس ليه لو انت اديت ميروتكس البيو من هتديه حلو سهل قوي يحصل له ايه النذيف يعمل هنا ايه بيوبلر دي بلوك يبقى اذا ممنوع المايوتكس طب لو ادينا قطر التوسيع احتمال عطرة التوسيع دي تسد مين الانجل فمين مش هيعرف يطلع برا بره الهايفيد يبقى ولا مايوتكس ولا ايه ولا مدرياتك لو ادينا عطرة التوسيع الايريس هيقفل لي جزء من الانجل نتيجه التوسيع الايريس هيقفل جزء من الانجل لو الانجل اتقفلت ان النزيف مش هيعرف يخرج برا العين يبقى ولا مدرياتكس ولا مايوتكس في حاجة مشتركه في الاثنين إن الميوتيسول مدراتيك بيعملوا ايه في بيحركوا العريس. ممكن كل شوي ميني يتفتح جرح فهميني يعني الميوتيسول مدراتيك الاثنين بيعملوا آيرس موفمنت لو الآيرس بدأ يتحرك ممكن كل شوي يحصل ايه؟ كل شوية يحصل نزيف النزيف ده أو ممكن يبقى سبها إيه قلنا النهاردة ترومة ممكن يبقى سا ممكن يبقى ساها ممكن يبقى يعني مش كل مش كل الهيفيما ايه تروماتيك تحصل بقية الاسباب مش كل الهيفيما تروماتيك كده خلصنا الانجشنبر يا ترى البيوبل هيحصل فيها ايه ترى لما البيوبل تتعرض للترومة حاجة من الاثنين يا البيوبل تقفل يا تفتح يعني ايه تقفل مايوز تفتح ميدريز لو التروما لا احمر دي مع بعض اه عشان صعب عليكم لو الترومة مايل بتعمل مايوزي لو الترومة سفير تعمل ميدريز ليه؟ أنتوا في الآخر هتحفظوها زي ما نبلغوا كده. ما يس ما يوزز. سبير ميدريز. إيه الميكانيزم؟ الترومان ما يس. هتعمل إيه؟ التو موسيلز أو بيوبل أو في البيوبيل. عن عندنا كم موسيلز بيوبيل؟ واحدة كونستريكت وواحدة دايليد. الترومال ما يس. هتعمل إيه؟ الاثنين. أكتيفيشن. إيريديشن. يعني الاثنين موسيلز يشتغلوا. مين تكتب؟ كونستريكت. لأن كونستريكت أقوى. فهنا دي الأول كده. يبقى المايلدروم هتشغل العضلتين الكونستريكتور والدايليت، بما ان الكونستريكتور أقوى وما هي اللي تكسب يبقى خليك فاكر مين أقوى؟ الكونستريكتور. طب لو اتواجه سفير، هتباور العضلين، لما العضلين الكونستريكتور تأثير غياب مين يظهر؟ الكونستريكتور، لان الكونستريكتور قوي. يبقى اللي تأثير غيابها يبقى ظاهر الكورستريكتور تاثير غياب الكورستريكتور لما الكورستريكتور تغيب يحصل ايه دايلاتيشن فهمتوا خلاص الكلام ده ماي دروما مايوز السيفير دروما ميدريز طب لو التروما مش راح نحصل ايه لو التروما قطعت السيلاري جانج والشورت سمباثاتيك فكان يحصل ايه في البيوبتش راح نحصل ايه جت بيوبتش طب اديزورد دي كانت في الميل ولا في الفيميل في اليميل والبيوب كانت واسعه ولا ضيقه فاكرين قلت كده اهو طب البيوب الاس اللون ايه يبقى البيوب اللارج بيوب الدايلاتيشن البيوب شرحناه الحصه اللي فاتت بيوب طب هيحصل ايه, إيه ان البيوب اللي هيحصل له إيه؟ لو لو سيفير البيوب اللي هيحصل لها إيه توسع صح طيب بصوا بقى لو البيوب اتسعت فجاه ممكن يحصل إيه يعني يوبل ايه؟ وسعة ممكن ايه؟ ممكن تتشرم كده اهو يحصل حاجه اسمها V-shaped laceration او Sphincter laceration سيمتوني يعني يوبل المفروض لو ولحل بالرمحة ما <تصفيق> احتمال ايه؟ احتمال ايه؟ يحصل هنا V-shaped laceration دلوقتي الحتة ايه؟ من الايرس بقى الحتة بقى الحتة سايبة ممكن حتة سايبة ليتلفل قدام سميها ايه؟ يعني حتة دي لفت لقدام كده antifliction طب لو الحتة دي لفت لورا دخلت لورا كده retroflexion يعوكل يحصل v-shared laceration أو antifliction أو retroflexion يعني إيه antifliction بصوا في cut fiction تبقى سهل قوي الائرس يلف لقدام كده داسمه إيه antifliction أو الائرس يلف لورا كده ده بنسميه إيه ريترو فهمتوا؟ طب يا جماعه التكريب بقى لما الايريت يفصل دي ده ايه ده اللي انا قلته الاول كده ده الفي شيب ده ايه لاتريشن اصل ما اسمه فيكتور لاتريشن اه دي نقطه انا ما قلتهاش مهمه جدا بقولك العيان ده اديله اي علاج انت عايزه في حاجة في حاجة مقنوعه ما انا عبتك اوعى تديله التوسيع لو اديت له التوسيع شاء الله الجرح ده ايه يتوسع يبقى في العيان اللي عنده فيكتور لاتريشن او في شيب الميدياتك تركنت عندي كده لان الميدياتك هتبصح كالحه فهمتوني <تصفيق> <تصفيق> ممكن الترومه تروح عامله ايه تروح فاصله الايريس من مكانه تلاقي الايريس كله اتخرب من مكانه والبطه على عياك كده لا في عنده حته بتاع الكلكعه هنا كده ده مين ده اللي متكلكع على بعضه ده الايريس الايريس فصل من مكانه خالص واتجمع هنا الاعداد ما عادش عنده, عنده ايريس صح ما عادش عنده ايريس بنسميه اند ايريس نو ايريس بس تروما فبالتسميها ايه؟ بيسموها traumatic and iritia traumatic and iritia هناخد اهم موضوع لو الايرس فصل من السلة ريبودي يسميها ايه؟ ايريدو ديال او ايه الميكانيزم؟ احنا قولنا فاكرين؟ انترو بوستير كومبريشن عند ايه؟ ميليش من بعض انتروبوستيرو <تصفيق> <تصفيق> كومبريشن <تصفيق> اند هوريزونتال سيبانشان صحتش هتقولنا كده فاكرينما اقول اعرساننا لقين وعملناها كده يعني لقينها تتشد كده وتتشد كده فممكن الايريس يفشل من الثالة لبطي اهم حاجة عندي بقى الكلينيكال بيكتشر كل الكلينيكال بيكتشر بحفة الدي كل الكلينيكال بيكتشر بحرف الدي يعني ايه العيان ده هوا يا جماعة تعال شوف الصورة بتاع ده شو انني بقى متخيلين اهو ش مفصل الايريس ده كان ماسك فصل من مكانه اهو الحته اللي فيها ايريس بقت بتبقى ايه اول دي تبقي ايه دارك اهي ايريا دارك زي زي البيوبل طب لما الحته دي ترجع كده هتريح على على البيوبل فتبقى الحته اللي قصادها من البيوبل مستقيمة كده فالبيوبل تبقى ايه shape شيب ادي ثاني دي يبقى أو اول دي الايريا فيها ايه تبقى دارك ادي ثاني D البيوبل هتبقى D شيب ثالث دي لما انا عندي تعمل له يطلع ريد ريفليكس هنا وريد ريفليكس هنا ساميه ايه؟ دبل ريد ريفليكس خلاص ثالث دي العيان ده يشوف صورة من هنا وصورة من هنا يشوف صورة ايه؟ ساميه دبلوبيا امتى العياني بيعنده المرض ده وما يشوفش دبلوبيا؟ لو الآيريد وضيالفت فوق فوق كده يعني الآيريد وضيالفت فوق لو فوق دول بي كفرد باي باي the upper lid يبقى لو الحتة المفصولة فوق اللده هيغطيها اذا نزيل النوم تبنى الفكتر فيبتوني العيان ده هتبقى مع عيان ده ده عيان عطل تيومر في الايرس لونه مرضو ايه تيومر اسود ما ليجنا انت بالانومة افضل يبقى العيان بتاعنا لازم طبعا ايه الفروقات اللي ما فيش هستوريو فترومة التاني فيه هنا فترومة فيش دي شيف دي بيومي تريكا في دي شيفت بيوبل لو عملنا ريد ريفليكس هيطلع ريد ريفليكس من هنا بس هنا ما فيش ايه ما فيش ريد ريفليكس فاهمني يبقى هذا هذا البيشنت شوت بي ذا فركتشر داينوز العام بتاع الايريبول ال هيتز من الايه من المالجنك من هنا نعم دي ايوه البريفرا دي تكتبها العام بتاعنا برده هيتلخبط مع ده العند عملنا له عملية وفشلنا له حته من هنا فاسمه ايه ريفرا ايريديكت ايه الفرق ده عندي هيرتري اف عملية يعني هيرتري اف اوبرايشن لما نجليك اسوها في الامتحان دي يتبقى فيه كده ايضا ديكتو بيبتبق دايما فوق دايما نعمل الايري ديكتو بي فوق ليه عشان دي يتغطى باللد عشان ما يحصلش ايه ديبلوجيا دايما لما نيجي نعمل فتحة في الايريز بتاع اي عيان نعملها فوق عشان تو بي كفار دي بايزة ليه؟ عايزة نتغطى بالليد عشان ما يشوفش العيان ايه؟ نوتو في جيب لوب التريتمنت التريتمنت ايه دلوقتي لو هل عنده ايريز ضيالسنس حاجة بسيطة حاجة بسيطة كده في القبر بارت وما انتش عامل ديبلوبيا ايه الحل سيوه نوتريتمنت اما لو عاكي لعنده ايريز ضيالس كبير كده نعمل بنعمليه بقى العيان ده كلنا مشكلته ديبلوبيا بيشوف صورة من هنا وصورة من هنا ممكن اجيب له كونتاك تليم مخصوص اعمل له كونتاك تليم واخلي الجن ادام وهم كنت الكولتاكتلس احطها هنا عشان اغطل حتة دي عشان ما فيش صورة تخش من هنا فهمني؟ ايه ممكن نلبسوا ايه؟ عشان ما فيش صورة تدخل من هنا ألبسوا الكلار كولتاكتلس او واحد يقول ايه ما حل وسيلة او ما تخيطوا تاني ايه رأيكم في الحل ده؟ ممكن بس على شرط ما نخيطش الايريس في السيلة اليوودي ايش معنى يعني؟ لان السيلة اليوودي لقطت جوردر في السيلري بودي هيجيب تي في الايه سيفير عايز تخيطه تاني اه خيط الاير دهون اهو في اللمبه مش مش في السيلري بودي ممنوع غرر في السيلري بودي لان السيلري بودي بري باتكل لا حته بقيت الاكل مفتوحه يعني بخيط الحته دي بس بقيه الاكل زي الفل فينا في نقطه صعبه الحل كده مش لطيف جدا متضايق ان هي صورة من هنا. في صورة من هنا؟ ايه ده يقول في الحتة اللي في النص دي ونقصتها. فكلها تبقى حتة ايه؟ حتة واحدة. حل وحش. حل وحش صح؟ ان احنا نقطع الحتة دي فايبقى كله صورة واحدة. ما عادش بيه صورة هنا او صورة ايه فاهمين يا مشاهين؟ طبعا الحل ده هيزود كمية الضوء اللي هنخش الايه؟ العين في فيها البيوبل بتاعت التبجير اول. فكمية الضوء اللي دخل العين هت ايه؟ هنديد. اي سؤال في اي دي ديريفيتيف؟ حاجه ثانيه؟ في بلانت تروما دلوقتي ترو الريت انا طبعا الريت الكلام اللي على الريت كله سهل اه فاهم الريت انا يعني تروما في الريت الريت ده كل الكلام شرحناه شرح اللي ما شرحناهوش ان انا هقوله ده اهم حاجة في الريت اسمها كوموشوري ريتن ركزوا مع بقى عشان نفهمها بصوا بقى ايه كوموشوري ريت دي العيال لما يتعرضت في أثناء الترومة البلد بيسري حصل لهيه كومبريشن طب لما الطرومة تروح حصلها دي كومبريشن توسع ثاني يعني البلد بيسري لما تتخبر طب لما الطرومة تروح توسع ثاني البلد بيسري لما توسع ممكن يطلع منها إديما تتجمع فين؟ في ال retinal بيسموها commensure�, يبقى ما هي old commensuret هي retinal إديما فولوينج إيه بعد إيه بعد بلد ترومة ديوته إيه مصل إيه في البلد بيسري كومبريشن قد ايه قد دي كومبريشن خلاص هتلاقي الرتنه كلها تتملى ميه كلها تتملى اديبه كلها قديمة. كلها ما عدا الفوبيا مش مية. ليه لأن الفوبيا اللي يعني كل كلها ما عدا الفوبيا زي لونها أحمر. المنظر ده خدنا شكله فيه. فالسنتر ريدس اقط كلوزر فده الشير ريدس بوت ده بقى الشير ريدس بوت لا ده اسمه سودو شير ريدس بوت يبقى ايه اللي هيحصل الايديه هتتجمع في رتنا كلها ما عدا الايه ما الفوبيا الريده كلها هتبيض ما عدا الفوبيا فهتظهر نقطه حمراء فدي بقى شير ريدس بوت خلاص يبقى في عيان conhecer. تاني اهو حصل له سنتر ريدس اقط مش نشرحه كده بسرعة فكيم بيحصل في الرتله إديمة؟ لا بيحصل فيها كواجلاتيف ماتيريال كواجلاتيف نكروس في, كواجلات في, في الرتله كلها ما عدا لين برده الفوبيا سؤال يا اخويا ايه الفرق بين الشير ريدو تحط دي الكموش ورتلي والشير ريدو سبورت دي بتاعه ستات ارت كروث الفلويد هنا ايه إديمة، لكن الفلويد هنا ايه أو الابيض هنا ايه كواجلاتيف نكروس وده فرق رهيب ده لو اديته يخف لكن ده لو اديته ما اذا كده انا قلت العلاق بص الكلام علاجي كموش والريتني ايه عشان الاديمة دي حصلها افزور مشان او تروح نحدي ايه بدي دي استيرويد خلاص هذا الكموش والريتني كده خلطنا البرفوريتيك بتروح خلطوا النهاردة سهل سهل سهل دار سهل احنا في مكان كده انا اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان يلا ان اقول ان اقول ان اللي ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان اقول ان عشان يحصل تمباتيك اوصل مايكس في شويه شروط ايه شروط؟ لازم العين يتعرض لبيرفوريتنج تروم يعني دي مقص داخل هنا الاول شرط لازم بيرفوريتنج تروم ومش اي بيرفوريتنج تروم لازم البيرفوريتنج تروم توصل للايرس او السيلاري بودي او القريه طب لازم التروم توصل لايه لليوبيال كويس ايه الميكانيزم ده ايه اللي بيحصل هو هنا في الـ في اسمها وفي الـ الـ وفيه كمان بلاد ممكن التوهما تعمل الايه تدخل اليوفيال بيجمنت في السلكوليريا والجسم يتعامل مع اليوفيا بيجمنت على انها ايه بودي على ويبتدي يهاجمها بايه بانتي بودز الانتي بودز اللي هتقات العضيه هتضرب بتاع العين المصابه واليوفيال بتاع العين بتاع العين ايه اللي حصل هيتعرض لبيرفوريتيك بتروما مش اي بيرفوريتيك بتروما تعمل المرض ده لازم التروما توصل الايريت او السنري بودي او الكر او الكرون دول فيهم مصطتين في بيجمنت وفي بلازما فممكن التروما تدخل البيجمنت جوه البلازما ساعتها الجسم يتعامل مع البيجمنت على انها انتيجين او فورين بودي ويكمل لها انتي بودز الانتي بودز هتضرب اليوكيا سلكت فعال هي المصابه ولا ايه ولا كمان خلاص إذا العين ده يحصل له Inflammation في Diubial Tract لين وفي Diubial Tract لإيه؟ الشمال إذا المرض عباره عن Bilateral Inflammation في Diubial Tract هذا Bilateral Inflammation سابه سابه من العينين الاثنين اتعرض له Trauma؟ One Eye اتعرضت لإيه؟ إن One Eye اتعرضت لإيه؟ العين اللي حصلها Trauma بتسميها Exciting Eye والعين التانية اللي بعاطفت معها بيسموها sympathizing <تصفيق> وعلى شرط لازم الترومة تكون انفولفينج مين ها او السيلاري بودي او الكوريتكون انفولف مين يعني في ايه اليوبيال خلاص برضه يقول لك مش اي واحد يتخبط والترومة توصل لليوبيال تراك يحصل له المرض ده في شويه حاجات لو موجوده اضمن ان المرض ده يحصل ايه ثلاث حاجات اول حاجه لو الترومة في السيلاري بودي مش معنى السيلاري بودي لأن السيناري بودي فيه مصبتين very high amount of pigment وvery high amount of blood إذا لو التروما وصلت للسيناري بودي إثمن إنها يحفظ إيه؟ سنبسافي قصة الماركة هذا أول ريسك فاكتور إن التروما تكون في السيناري بود عادي لو التروما في الايرس أو في اليوف أو في الكرويت ممكن تعدي لكن التروما في السيناري بود إثمن إن المرض هيحفظ تاني حاجة لو التروما معها فورن بودي دخل جوال عين وفضل جوال عين Retain the بودي body جوالعين الفورين بودي لما يخش جوالعين بيجدلها بيخلي العين دي يا جماعة تستجيب بفضاع الانيون سيستم يبقى تاني حاجة لو فيه foreign body inside عشان كده لو في واحد فحص ما فيه بودي body فعليه لازم اشنقوله حتى لو مش عامل حاجة تماني؟ لان وجود الفورين بودي بيزود فرشة حدوث ايه؟ Sympathetic of some تاني حاجة لو العيان عنده المنظر ده احتمال كبير يحصل له Sympathetic of the Mind المنظر ده خلاص ده في الثلاث حاجات لو موجودين بيزود فرصة حدوث Sympathetic of the Mind فين؟ بسي مين ده؟ foreign body مين ده؟ Iris ايه؟ Iris Brulastic عشان كده فيه foreign لازم يشيله Iris Brulastic يعني اعمل له, له ايه؟ نادي اتخلص يعني البوضيجن اكسيش خلاص؟ طيب حاضر طيب الوقت الايرس لما طلع هنا بقت فيه فوق فيه جديدة يخش منها البيجمت للسيركوليشن انا كل اخباب قد تخش جواه السيركوليشن المنظر ده بيزود لي وي جديدة البيجمت ممكن تخش من هنا على الكورنيا ومن الكورنيا تخش على البلد ميثلز اللي موجودة هنا في بقى السيركوليشن يبقى هنا في سكة جديدة يخش منها البيجمت للايه للسيركوليشن سكة زيادة شاهميني؟ نعم في الأطراف في اللمس انا حتى انا رسمت الغازة الهين اوه فين؟ عند الليف ماهل؟ نعم ليه؟ اه ايوه مع التروب في العين البجمينت بارس الكريش مع التروب ما ممكن تخش كهل؟ النظر اللي انا حكيت عن تعمل البجمينت والانتي بوزز والحاجات دي اسمها الورجيك سيري في نظرية تانية ما حد بيشيولها إلى ترابط بين نظريات غلط بيقولك إلى الترومة كانت حاجة تانية خلص الترومة بتدخل فيروس جوه العين و بالفيروس يمشي كده و يمشي في القياسمة ويروح يروح جهاز تانية و العين التانية اللي هو في النظرية دي نظريه غلط اسمها Infective Theory غلط ليه جينا ندور في العين دي على فيروس ما فيش ندور في العين التانية على فيروس ما فيش بالنظرية دي بالنظرية دي غلط النظرية صح اسمها, ال ال اسمها إيه Allergic Theory النظرية الغلط اسمها إيه Theory. ايه الدليل على النظريه الاولانيه هي الصح 3 دلال واحد 2 3 اول دليل لو ان العين الثانيه ده بيحصل فيها بعد اسبوعين ثلاثه او بعد من اربع الى ثمان اسابيع ده دليل اه لان لقينا ان الايميون سيستم عشان يكون انتي بوديز بياخد فترة دي اربع الى ثمان اسابيع يبقى العين ده يا جماعة ما فيها مشكلة غير بعد مين يتكون. الانتيبودي <تصفيق> يبقى اول دليل على ان نظريه الالرجى صح ان الاي بيحصل فيها التيبيتيك اوفتالمايتس بعد من 4 ل 8 اسابيع وده نفس الوقت اللي بيحتاجه الاميونتس عشان يكون انتيبودي الاول ايه ادي اول دليل ثاني دليل جبنا واحد من اللي حصل له المشكله دي لان دي ضربت والعين دي كمان حصل فيها التيبيتيك اوفتالمايتس وجبنا له فيها بيجمنت اهو انهاله بالسكين بتاعه لقينا السكين بتاعه بدا يورم مش عارف ايه عنده حساسية من الايه من اليوفيا بيجمنت اذا معايا مكون ايه طبعا عنده حساسيه من اليوفيا بيجمنت مكون انتي بوديز اجينست اليوفيا بيجمنت يبقى ده ثاني دليل لقينا العين ايه بقى عنده كوتينياس هايبر سينسيتيفيتي تو ذا يوفيا بيجمنت فاهمينها يعني لما جبنا اليوفيا بيجمنت وحقناها في الجلد الجلد ورد يبقى العين ده عنده كوتينياس هايبر سينسيتيفيتي تو ذا بيجمنت ايه الدليل التالت على اين النظرية دي صح؟ الدليل التالت لو واحد عنده بص جوالعين حتى عاد الموضوع ده اسمه ايه الاول كده؟ end of thalmites البص جوالعين بيابد ايه في البيجمت؟ بيبقى واضبت دي بيزنو بيجمت العين اللي عنده end of thalmites او pan of thalmites عنده بص جوالعين او بص جوالعين مجرر العين end العين. thalmites عنده pan of thalmites دي دي مش موجودة عشان العين اساسة تبقى كورة لو بالعيان ده لا يمكن مهما اتعرض في تروبا يحصل في العين الثانيه حاجة. ليه لان ما عنديش اساسا ايه بي يبقى ده دليل على ان الموضوع لا له علاقه بالبيجمنت لما البيجمنت مش موجودة في مرض زي ده لقينا العين الثانيه ما بيحصلش فيها يبقى دليل على ان المرض له علاقه بالايه باليوريا البيجمنت يبقى ايه الدليل الثالث ان المرض له علاقه بموضوع البيجمنت ان المرض ده ما بيحصلش في مين في الايه في الاندوفصال خلاص ايه اللي هيحصل بقى يبتدي يا جماعة اليوبيا البيجمنت سوري الانتي بوديز تضرب اليوبيا تراكت اليمين واليوبيا تراكت التاني يعني انا هيجي له كلينيكال بيكشر ايه بالظبط فيشن في الايرس وفي السيلاري بودي يبقى هيجي له كلينيكال شبه الايه شبه الايريدو سايكلايتس توقع كلينيكال بيكشر تبقى اوضح وأقوى في تبقى اقوى في في العين المصابه ولا في العين الثانيه طبعا في العين المصابه لان دي هي اساس الايه الموضوع يقول لك السيمبتوم هنا بتبقى سيفير جدا بس اشوفها في العين الثانيه ليه لان هنا يا جماعه في حاجه اسمها ترو يعني في سكار هنا في انفلانيشن تيجي تبص عشان تتفرج ما تعرفش تبص من الايه من الساينز اوف ذا ترو بيقول لك السيمبتومز اند دي ساينز اوف ذا ترو والمسك إذا سامته إذا أن designs أو سامبتنتك أو في عشان كده يا جماعة صحيح the manifestation هنا أكتر ما فيش عارف أشوفه لأن العين دي تروماتيز أحسن عين أشوف فيها the manifestation in other عين العين نظيفة عين جديدة مفيش فيها تروم أي حاجة هتحصل فيها إيه أشوفه يبقى يا جماعة ال فين أكتر في العين المصاب بس فين أوضح في العين السليمة فهمتوني نهاية المرض زي في أو في القرنية. بنسميه بنسميه بينيوبيايت. في العين دي، في العين دي. هيحصل باي لاترال بينيوبيايت. في العينين الاثنين. والعين دي يحصل فيها والعين دي كمان يحصل فيها يعني خلاص خط فعين عين الاثنين الاثنين حصل فيهم أتروفي بالوا. شوفتوا نهاية المرض؟ حصلوا باي لاترال بحاجة خطيرة. عشان كده ايه العلاج؟ أول ما واحد يتقبض أنا عايز أحمي أنا من لما المرض. إيه البروفيلاكتك تكتريد؟ قلنا كله على فكرة. إيه البروفيلاكتك تكتريد؟ حد عارف لو العين المخبوطة كيف حلناها؟ كيه؟ كبروفيلكس؟ أنا أقول ليش؟ طيب لو العين فيها أمل، فاكرين كنا نعمل إيه؟ لقيت فيها فوريمبودي لازم نشيله. لقيت أيضا بروفيكس لازم نشيله. وأهم حاجة أهم حاجة لازم نعمل إيه؟ ولا كل ده كده ايه عملنا كل حاجه فورن بوديش النين في ايرط طالع سنين وعملنا فولو اب وعمال اتفرج على العين المقبوطه دي إن الانفلاميشن اللي فيها يقل يبقى مفيش ان الريدس اللي فيها يروح مفيش ده دليل ان مينشر جاز ليمنت يقولك لو لقيت انفلاميشن والريدس في العين المقبوطه ما بينزلش اعرف ان بدا يحصل في ماسك اوف سباينس ايه اللي على طول على الايه بقى مش على البروفيلكتيك على الايه على الكيوراتيف تيجي ايه الكرة تريد ما تتتوقعوه؟ عايز اهدي اليميون سيستن اهدي ايه؟ اهدي كورتيزون ما جابش نتيجة اعمل ايه؟ اهدي اميون و ما جابش نتيجة اعمل ايه؟ اجي على الان المصابة و ما هي دي التارجت اهدي اميون اول ما شلها في الموضوع كله بدأ ايه؟ بدأ ايه ده؟ يبقى عندي ثلاث حلول واربعات اول ما لاحظ ان بدأ يحصل سم... سيمباستيك افتال مايكس ما جابش نتيجة أدي ما جابش نتيجة اعمل ايه في المصابه؟ المصابة عين تخيلوا؟ كل ده عشان انقذ الايه؟ دل القذرق ما عندي في دهيا انا هيجل قد خلاص ايه؟ خلاص تروماتيز تفاهميني؟ هاي سؤال للمرض بتاعنا؟ اوكي ناخد مرض تاني بقى لو عبرها ده ايه؟ يا جماعة يتيني مخلص النهاردة شاين التلع بقى ايه خلص ايه, إيه. شاين التلع بقى ايه؟ جوحة؟ جو حر وانا هنديك ده كله ازاي يعني لا يا جماعة والله وايه اللي متدل؟ جو خلاص يا جدعان ده 15 اشهر حتت طب كلام ممتع اشهر حتت تخش في تتحشر في فورين بودي فينك ايه فورين بودي اتحشر هنا فين في الكوردي او هنا فين في الفورنكس او في الحمره دهي فرقه الصفطه التالت اشهر ثلاث اماكن بيتحشر فيهم الفورين بودي لا في الكوردي في الفورنيكس يا في السلقه سطر ثالث يعني بيجيلك واحد في العياده يقول في حاجه دكتور في ناموسه دخلت في في رايش دخل في عناية. في رملايه دخلت في عينيا بدور في الترتيب بتاع الدوكرني في الكورني في الفورنيكس في في السلقه سطر ثالث ازاي دي فورني بودي في الكورني فورني في الكورني ده جه حته ده احط عليه حته ولا حتة أودنا رب ما ينتهي الكوردي تروح حتى تودنا شبكه في اللي في اللي في الفرن بودي تروح طلع ما تطلع إيش؟ عاملين في ألة اسمها فرن بودي سبوت عتلة سبوت يعني عتلة بروح ألة كده او بناك لو الألة إيش موجودة كفاية سينجد إنسولين كويس برب ما دخلت على في الفرن بودي يروح عامل كده يروح طلع مني يبقى لو الفورين بودي سوبر فيشر هشيله حتى لو ماتك شوية هاشينة foreign بودي spot أو بايه انسولين sylinch abrid انسولين هل تنشي يا جماعة طب لو الفورين بودي لها مش بره لعين يعني مشينة جوه العين. الفورين بودي دخل جوه العين التاني ليه بصوا لو الفورين بودي في الانسيو تشامبر هاد عتلت تشامبر تشين لو الفورين بودي في الايران بصوا بقى عطيتها على بالفورين بودي جه نقدر نطلع الفورم بودي من الاير لو عقد صفحة في الاير عشان تطلع بودي سيحصل لك سيرير بليدين. تقص الايرز بالفورم بودي طب لو الفورم بودي في اللينز هشيل الليند بودي. لو بودي في الفيترس؟ هشيل الفيترس بودي. لو في العين العين. لو بودي في ساعات بفتح فتح بره قوي. ممكن الفورم بودي. عشان هو سانشابله سانشابله كده خلصت فرن بودي جوه العين غالبا بيعمل انفيكشن ولا ما بنعملش جوه العين على حته جوه العين يعني انفيكشن انا مش غالبا ما بنعملش فرن بوت عشان يخش جوه, بودي دي دي يخش جوه العين يبقى طالع بقوه دي له طب يخش العين فلما تطلق بكوه فضيعه وكوه فضيعه دي بتعمله تعييب يعني عايز يقول لك ايه؟ طبعا ممكن, ممكن يحصل فإنفكشن في عايزة يقول لك الكمن ان ما يحصلش إيه يعنيه بكن ممكن يحصل بس الكمن زلت نوع فإنفكشن الكمن ان الفوري البودي طبعما دخل جوه العين ميعملش إنفكشن في يعمل حاجة دانية لو الفوري بودي دخل جوه العين ممكن حيثت حديدة وحيث الحديدة بلق اتصاب دي جوه العين ده مرض قيس مص سيدروزس بالبال <بلوالي> طب لو حته نحاس وصدت جوه العين صدق العين بس بالايه? بالنحاس اسمه كالكووزس بالبال يبقى صدق العين بالحديد سيدروزس بالبال <بلوالي> العين صدت بالنحاس كالكووزس بالبال هناخدهم دلوقتي هل ما خلصت يا جماعه خلصت بقى خلاص بقى يعني هندل على ايه بقى يعني هل كل طبع جوه العين كل تدرز ببضاي لازم يكون سابو فور بودي يعني ايه بصوا يا جماعه السؤال بصوا السؤال عشان تاخدوا ابوك واحد دخلت في عينيه فور بودي وبدا يتصبب ده مرض اسمه صدى العين هل كل مرة ما الصدى العين لازم يحصل كده مفيش حديد يخش جوه العين من غير فور بودي لا ممكن يكون اساسا في جوه مثلا في نزيف هيموج انت عارف في الارباسيس جواه جوه ايه وحديد عايز يقولك ان مرض صدق العين يصابوا ايرن ديفور بودي يصابوا انترا اوكرر ايه هيموج يبقى ايه الاول كده يبقى يبقى في حته حديده جوه ولا ايه يبقى في ايه نزيف جوه ولا ايه ايه اللي هيحصل بقى الصدأ ده بعد شويه الصدأ ده هيفصل الصدأ اسمه فيراوكسيد هيفصل الحديده ويدي لي اتفصح جوه العين بقى قلب انت بقى يجي على الكوردي يصبغ الكوردي يصبغها لون الصدف اللي هو راستي كلر ييجي على مين يصبغه لاين ييجي على مين يصبغه اللي يبقى يعمل ستيننج اوف ذا اي طريعا الصبغه هيخش جوه الخلايا يبوظ الخلايا يعني يخش جوه جوه الخلايا بتاع الردنه دي هوت خلايا الرد تعال نشوف الكلينيكال بيكتشر بقى يبقى الكوردي هيحصل فيها ستيننج الايريس هيحصل فيه ستيننج حد عارف لما الايرس ده يبقى ستين ده يبقى غامل والايرس بتاع العين التانية لسه زي ما هو لون فاتح بيسموها ايه؟ ايرس غامل او ايرس فاتح بيسموها يتيرو روبي طب لو الصدق بوضي الكلستريكتور بيبلي ماصر يحصل ايه؟ مدريلس طب لو الصدق جي على الانجل بوضها بيعمل ايه؟ جلوكومة طب لو جي على اللينس بغها كاتركت هل ده ترو كاتركت؟ ده شوية سابغة منسميه ايه؟ منسميه نوت ترو كاتركت او يسميه سودو كاتركت طيب هيحصل ايه في الليل؟ في الريتنا احنا قلنا الريتنا هنبوس صح؟ وهتبسبك تلاقي فيه سابغة في الريتنا دايما اكتر حاجة بتبوس في الريتنا هي الروت، ايش معنى؟ ان الروت ضعيفة ومن العيان ما يشوفش ايه؟ بالليل، هل تبقى عليا؟ العيان ده بنشوف بالليل؟ وعنده ن شبه مين؟ الريتينويد بيجمنتوز. لكن العيان بتاع الريتينويد بيجمنتوز عنده نفس مشكلتين ما بيشوفش بالليل وعنده نقط سودا. والمنظر ده شبهه بالظبط، نسميه ايه بقى؟ سودو ريتينويد بيجمنتوز. المنظر ده فيه نقط سودة وما بيشوفش بالليل. نقط سودة جات منين؟ من الصبح ما بيشوفش بالليل عشان مين بره؟ طيب في النهاية مين هيبوز كمان بها طالما رجل نبوزت مين هيبوز الاوبتيك نت وصل ايه؟ الاوبتيك اتروفي اذا يا جماعة هنا المرض بيؤثر على الفيجن ايه بس ايه بس ايه يؤثر على الفيجن هنعرف كمان شوية بأن الكالكوسس بلوار لا يؤثر على الفيجن الكالكوسس بلوار تسابوا ايه ده؟ ايه اللي دخل العين؟ النحايا والنحايا بدأ ايه برضو؟ جساد بس السؤال هل لازم الور حته نحاس تخش بالعين ما ينفعش النحاس من جوه الجسم يخش هنا ينفع هو اللي بيشيل النحاس في الدم اسمه ايه في حاجة بتشيل النحاس في الدم ما بتسميش سيرولو بلازمين لو واحد عنده ديفيشينسي اوف سيرولو بلازمين النحاس مش هتلاقي حاجه تشيله فيتتخص بقى يتخص في الكيفر في العين في البيفال جانجله مرض اسمه ويلسون ديزي في النحاس اكثر حتة بيترصف فيها العين والكتس فبيسموه هيباتو هباته الانتكولار كمان يعني بالمرة كده بيترصف في البيزال جانجلون في المخ فبيعمل يعني الاكسترا طب الكلامنا ان شاء الله بعدين اكسترا بيراميدال مانفستيشن اكسترا بيراميدال مانفستيشن حقا كده في النيورولوجي يعني المهم سيرفن دي هيترصف في البيزال جانجلون اف دابريس بقى بقى يا المرض ده فعلا حته تحس ايه السبب ايه السيشل سي فيت بيترو بلازمين يبتدي النحاس يترسب في العين ويترسب في الليفر يا بال ويلت او ثباته للسكرا بصوا بقى سبب النحاس بيبقى صدق خفيف جدا لونه ضعيف ما يعرفش يصبغ الاير لان الاير دي حاجه غامقه يصبغ مثلا مين الليز يصبغ مثلا مين القريه يصبغ الحاجات الايه بس الشفافة يعني اللون الصدق ستاعي النحاس الآن ضعيف يا دوبك اتشفر على الليد اتشفر على مين على الكورنيت تلاقي اطراف الكورنيا كده فيها سابقا كده اهو شوف تبصوا كده على اطراف الكورنيا في دورية دورية بني مخدر بني مخدر بسرق لا لا لا ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه بني ده لقد نعمت بيسموها كايزر لن يكون لدينا سبب لن يكون لدينا سبب لن يكون لدينا سبب لن كده لدينا سبب لن يكون لدينا سبب لن يكون لدينا سبب لن يكون لدينا سبب لن يكون لدينا سبب لن يكون لما سبب لن يكون ما سبب لن يكون لدينا سببب لن يكون لدينا سببب لن يكون لدينا واحد عنده كالكوزة في واحد عنده سد روزة في قلبوه تتوقع مين نظره روز. طيب بصوا بقى في حيثة بقى عشان بتجي بقى. لو اللي داخل بقى جوه العين بيور كبر يعني كبر مية في المية لو من حاسة دي بتبقى في في لو كبر لو حاسة بقى صافي يعني سيفير انفلاميش جوه العين كأن العيان عنده اندفتالمايتس يبقى هنا بقى الاندي بي بتقولك بقى ان البيور كبر الكبر جهو 100% بيعمل مانفستيشن لايك ايه اندفتالمايتس دي الوحدة كده اني بي البيور كبر لو دخل جوا العين very very irritant للعين بيعمل مانفستيشن كأن العين عنده اندفتالمايتس خلاص؟ ازاي بقى تتعامل مع الفوري بودي جوا العين؟ انا قولت تفاكريش لو في الانكتشن فتنعمل ايه؟ لو في الايرس تنعمل ايه؟ تفاك عشان اتلاقي حبه مكانه طيب <تصفيق> <تصفيق> ممكن اختي يا ثلاث لو الاكس ري معاها ميتاليك لينبرج يعني تيجي على عيال تحطوا له دي ان تحطوا له حلقه الاول حوالين الانكل وم الصوره بتاعة الاكس ري تطلع كده وفي الحقيقه الحلقة ويطلع طول البدي هنا او هنا او هنا يعني الحلقة دي بتساعدني كايه كماركر احدد يعني لو ما فيش دي كده وانا صورت اكس ري مش هعرف كده كده ما أنا فيه. فاهميني مش هعرف هو فين فاهمين يا شبابين يبقى يستحصل لها. تعمل ايه؟ يبقى معاك ايه؟ ميتاليك لمبال ريكو وتاخد صورة من قدام وصورة من الجنب فور مور لوكاليزيشن صورة من قدام وصورة من الجنب نعمل صنار اشاعة مليفزيونية نعمل سي دي نعمل اما ار اي لا لا. ده سؤال بقى فيه ما ممنوع منع الباكة تعمل اما ار اي اللي هي اشاعة رانين مغناطيسي. لو في لا لو فيه ميزالك فورين بودي جوالعين لو فيه جوالعين حتة حديدة وانت جيت تعمل على العين ده يا جماعة أشعة رانين مغناطيسي الأشعة الرانين بتشد الفورين بودي لو مثال لو حتة حديد الفورين بودي كل ما هي كل ما هي في العين مور دامج الدكتور بتاع الرانين المغناطيسي هو ذاك اللي يعمل أشعة بيسيب المفاتيح بر والحزاج والمشارف الموبايل اي حاجة فيها حديد بتبقى بره الرنين المغناطيسي ده مغناطيس قوي جدا خلاص يا جماعه ال ام تي سي ده بيتعارض ممنوع نعمل M-R-I لو في ايه في تاك فورين بودي ولا ايه او مثلا بالمره بقى كده واحد مركب مثلا بيس بيس ميكر حته حديده في القلب اللي هي بتشغل القلب فاهم هنا واحد يعمل له اشعه رنين الحتت الحديده اللي بتشغل القلب هتشع هتنموته واحد مركب واحد مركب مفصل حديد دول من نوع يعامله ايه بقى؟ امه فاعملنا اللي مش عامل امسل ام ارائي ليه بتاع المفصل امسل ام ارائي ليه في لأ يعني عن مرائي ليه مثلا من نوع بقى بالمرة كده عرفنا امسل من نوع نعمل ام ارائي يا جماعة الجميل. طب امسل من نوع نعمل سي دي في البرقنانتي <تصفيق> وفي الربيتت اكسابناشن مش مكتوب عندكم الحمل أو ربيت، يا راجل هاي السيتي ما عندو سيتي بكرة من في أو ربيت، يا راجل هاي سيتي بكرة من فاشي ما سيتي بكرة في الحمل وفي ربيت، يا راجل الفرق ما بين سيتي في السيتي سيتي في السيتي ما عندو في ما سيتي في السيتي ورم في المخ ورم في المثانه عارف ايه السيت ميججوش اللي يجيبوه لا مراجعه العكس يجيبوا الرسايل الام ار اي يبين ايه وما يبينش ايه الصبديجو وما يبينش العظم فهمتني الكلام ده مش كل مجموعه حد فين الام ار اي امتى والسي تي ام لو في فورين بودي عشان ميتلف وممنوع السي تي لو هي حامل خلصنا كده او لو ايه او لو ريبيتد مش عارف خلاص بقى خلصنا اهو اخر حاجه بقى خلاص خلاص بعدين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص يا جماعه خلاص لا لا ده كده اوفرلود قوي استمد على حاجه انت درستي كلها وشرحتها بس ده اول حاجه عين بقى تتعرض للانفرار ريديشن ليه بقى اي رتيه عندك مثلا انفرار ريدي اول حاجة اول سؤال مين الناس اللي بيتعرضوا للانفرار ريدي الناس اللي شغالين في مصانع في اي حاجة فيها فرن مثلا اذن مصنع حديد الفرن بيطلع مشهور انفراريد ريز بتعمل كاتركة بسطمع بيليجوم بتعمل كاتركة تابع بيليجوم تيجي على اللينس بتعمل كاتركة اسمه كاتركة صغيق الزجاج دي لس طلارز كاتركة الانفراريد ريز تيجي على اللينس يت pounds كبسول بتاعة اللينس ومن القشر ده يطلع يلفل الانز ياخصد حاجة اسمها يترو اكسوفولييشن بيليجوم يو دي ما دي انا نعرفك هاخصد اسمه ايه جلات بلا وردي كاتر. راح في الجلوكو ما ترو إنت في الجيش الجلوكو. هذا مين الناس اللي بتعرضوا للأطرا باين تري؟ الناس اللي بيلحموا كهربة. في العادة في الحرب والويلدي. ما كانت الحرب بتطلع إيه؟ الطفرات عشان كده هذا الشاب اللي بيلحم يهيل الثلج ايه؟ يهيل الضار. مناف تحمين من للأطرا باين تري؟ او بتقدر تتحلق على الجليد انت بتقدر تتحلق على الجليد تلبس نظارات طب لو لو تاخدوا بالكم عشان الشمس بتيجي في الجليد ترجع لاعينيه الالترافاي برين بيسموها نو لاينس يعني لو لو واحد بتاع بيتحلق على الجليد ده انت يعني النهارده عملوا تزلج على الجليد في اخر اليوم كده تلاقي تلات اربع عيون تعبانين ايه اللي حصل بالظبط لانهم اكيد دورهم كانوا وصلوا سيل نظاره وصل لعينيهم ايه المره فايف ديزل لما بتيجي في العين بتعمل ايه <تصفيق> بتيجي على القرنيه دي حاجه بسيطه مش حاجة كبيره يعني شوية كدا بس كدا. شويه الترز صغيرين في القرنيه كده كده بس كده اسمها مالتابل كورنيال ايروجن شويه انفرل سرفيس بس التام التاني السيرب مانجمنت يعني هتلاقي عين ماسك عينيه وبيعيط وسيل بين وعينه بتدمع العلاج بسيط جدا عارف لو انت قفلت عليه يخف 24 ساعة قفله عليه هتيجي يخف ليه؟ لما في العيني، أنا مش عايز اللد يتحرك على الألثرت الألثرت هتخف الوحدة، بس على شرط اللد ما يتحركش هده يبقى العلاج الأساسي نقف العينيه 24 ساعة يخير وندي قمتي بوطيك عشان ما يحصلش سكندر بكتيري الانتفكشو. طب طيب يا جبعة، الند دي قطرة بينج اللي عم ببقى جاي عنده سيفير بينج، يجيره قطرة بينج لأ قطرة البنج بتمنع الهيلينج أخذ ألثرت يبقى ممنوع قطرة البنج يقول هلته ولا حاب بالليل على فكرة بيبقى معاهم قطره بيج لو لحم من غير النضارة بيروح على قطره بيج خطر جدا ما يحسش بالالصر ويعمل الليب يتحرك عليها يتحرك على ايه يوسع هقولك انا الدكتور <تصفيق> <تصفيق> انا معاك قطره البيج وانا بلاش على قطره بيج ولا قطره بيج مش ما مش قال كده قطره بيجم ما تعملناش مع الدقه بركات اه انك معايا قطره البيج من يا دكتور جاهل اول معناه انه بحط قطره البيج على طول اوكي يبقى من نوع قطره الايه البيج منوعة هنا مش من الحالات لو اشتكي من رايش بس اه هو طول ما هو بياخدنها نوع اهم حاجة فيهم كلهم كل الاي انج هتكم بجد بجد والله لا كل الاي انج هتكم مش شرح مش اشرحها انا بحث الله. انا بحث اشرحها في خامنة في ثانية لا لا سانك ايه لا, لا لان دي حاجة كلنا معردات في البيت حد يجي في عيني اي حاجة تعمل ايه؟ بصيت يا دكتور وصلنا بقى لازم تحط شوية حاجات كده في دماغك هعلمها لك النهارده اولا ايه الحاجات اللي ممكن تطلع فيها العيان ميه ماره بطاط ج الالم كوبيا الالم كوبيا كان في حاجة اللي ما بقى الالم كوبيا ايه الالم كوبيا دي الم كده كانوا يعني عشان ما كانش فيك ختامه اهي الختامه كان بيقيل الالم كوبيا كده ويقوم يعمل الم كده ويبصم بيه فالمرقمه دي بقى كان الناس اللي قلب طول الجيش يحطوها في ايديهم عشان بتعمل سفير انفلاميشن هينزل اجازه بالجيش فهمتني؟ فتعمل له كيميكال ايه؟ كيميكال انت بصوا بقى اللي يهمني قوي الكيميكال انجيكت ايه اللي عيد يقول لك على حسب ثلاث حاجات على حسب التركيز وعلى حسب المادة الكيميائية فت متفاجئ عندي وأهم حاجة أهم حاجة على حسب نوع المادة الكيميائية الأل kali والأسد وده تعرفه مشهور جدا مين أخطر على العين الأل kali ولا التبغ فيه كمانين؟ الشرع الشرع الأل kali أخطر اللي هو الأسد بيجي على العين ويعمل حرق شرفس كوابلس يجي مور أسد ما يعرفش يخش لكن مين اللي بيخش في الرئة وبيداوغه بيخش على طول القلي يبقى القلوي أخطر من الاسيد القلوي من خطورته بياكل الكورنيا وياكل البلط فيت ياكلها فني تبص على العين لا العين مفيش فيها بلاد بيت لا العमक ده شايفين في بلاد بيت هنا لا في بلاد بيت هنا لا تبقى العين بيضه عامله شكل البورسليين بالك بورسلين وايت بيتش بورسلين وايت بيتش عايز يقول إن العين ما عادش فيها بلاد بيت الالكالي اكل البلوك بيسر. فاهمين يا رفاهمين؟ جورسلين <تصفيق> لايك <تصفيق> بيكيشر. الالكالي اخطر بكتير اوي من الايه؟ من الاسر. ده ده حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا. اللي بيحاجة السبيل ولا بس سبيل. السبيل السبيل. السبيل ده بسر. بسر. يقول لك طول ما الليم بس ده خليم. طب. لان الليم بس ده في شلايا اسمها اي دمجه الخلا دي بتكون تاني <تصفيق> انفرتها دامج وال, وال... دي وحتى او أو الحتة لا ده خطر يبقى degree of damage على حسب damage of stem cells اللي موجودة فيه؟ في اللمبة نسوي لنا according to the damage of stem cells as the as the شكلت حاجة يعني في ناس بتقسم بتقسم الكيمياء الينجر على حسب يا سل تلصي نصه اكتر من النص يعني في تقسيمه للانجوري على حسب الليمبه فاهمني على حسب الدمج اوف مين اوف سيتل شفتوا مقوار البورسلين ده اهم حاجه عندي النهاردة لا لا انت عارف البيت ان هيك دخل ثاني اخوك دخل ثاني حاجه اي بته تعمل ايه تجري على الحنفيه لو مفيش اي حاجة غير الحنفيه تحط قنعه تحت الحنفيه قد ايه 10 ساعات نص ساعه فتح الحنفيه على عديه دي اسمها كوفيس الاجيش لمدة نص ساعه وبعدين لو انت عارف البثه اللي وقعت على عديه تدي الانتي دو بتاعها يعني لو وقع على عديه سترونج اسيد اوعى تحط سترونج الكالكي سترونج اسيد مع سترونج الكالكي يطلعوا نار عشان كده بس حطوه في الشارع لو سترونج اسيد تحط ويك الكالكي هتجيب ويك قل الكل من في البيت كربوناتو كربوناتو دي اساسا شفو عندك كربوناتو اه عندك بضخه كنت عبيطه كده اسمها كربوناتو لا مش المال اوكي لو سترونج الكالي تحط <تصفيق> <خطي> ايه بينها <عيان>. ايم <تصفيق> ويك اسيد في البيت ايه, إيه, إيه, إيه ويك اسيد في البيت <تصفيق> خل او الشاي الشاي مكثف تانيك اسيد خل او الشاي في يوت هو يا فعين العيات يوت ايود نحط في عين ايه لبن او نشي كلهم كلهم ينفع اغسل ما بعدك جيل الحية جيل الحية حط مية ايه يبقى كله مكتوب ايدي بيلي وحدان كله ممكن اغسل بمية إلا جيل الحية إلا المية اوكي؟ اتوافت لكم اتوافت لكم اتوافت لكم انا مش عارف اللي هوي على عديدة ايه كسل لبا لبل، وهم يا جماعة، انا نفسي لو في حاجة اي حاجة واحد يصير اي حد في المتازم. اه لبل، آه أربعة كيلو خمسة كيلو، كيلو أربعة كيلو، تاسكيلو أربعة، كيلو اللي سايل شو هينا ستة ونص، صح؟ شو هينا لبا علفة دي؟ لا علفة لبن لبل. لبا علفة لبل. لبا علفة لبل. لبا علفة لبل. لبا علفة بيشتغل على الاسد لبل. على علفة بيسموها بفر علفة بفر اكشي طيب له على عينه من تحت اه <صفيق> <تصفيق> <صفيق> <صفيق> <متح> كده فيلس الموضوع بس ما عايز راود لكم فيه حاجة اسمها السيرشيكال تريتمنت عم بكم ايه اذا بس نقطة في السيرشيكال تريتمنت انا قولنا التريتمنت الوال مبزايا فيه لان بعمل عام ما يخطفه بقى يشوفه في بلوة في كورنيا الأوثر بقى تعليقه فيه كورنيا الأوباسي نعملها ايه؟ ترى ايه يعني بعد ما خلاص ده بعد ما الموضوع خلص لا ايه دايه القرنية باز تعمل لها واد ايه ترى ايه عايز اوضلكم بس حاجة في السلشي stem cell translation stem cell translation زوجوها بس مش عام ما كتبه لا stem cell translation كده خلصنا بتاع يوم الاربعة ان شاء الله ساعة 8 صورة ماشي؟ هناخد ليلة كده لكم في الحصة في اللي هي صحة. حصة حصة واحدة يوم الابنين الجاي اللي هي tumors لا حد اجازة ليه؟ عملت تحريك ايه؟ عملت تحريك دي بقى رسمي عايز في البيت؟ اتفق يا مرضه اتفق, أتفق لا